119. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 110. ولقد مننا على موسى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الظالمين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين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 أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ أَلَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ